تعال تعرف على حال النبي في بيتك علشان ننال بركة اتباع صن النبي في بيوتنا اول حاجة القاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القاء السلام يكون حتى لمفيش حد موجود في البيض جمال السلام ان الجنة اسمها دار السلام والسلام هو تحييه اهل الجنة بداية جميلة علشان نعيش الجنة في بيوتنا. تاني حاجة ذكر دخول المنزل اللهم اني اسألك خيرا نولد وخيرا نخرج بسم الله ولجنة وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اذا ذكرت الله عند دخولك د قال الشيطان لأصحابه من الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء إن لم تذكر الله قال أذرقتم المبيت ولا عشاء ذكر الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لو قلت هذا الدعاء يقال لك كفيد ووقيد وهديت وتنحى عنه الشياطين وأيضا الدخول بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسر ومن الأداب أيضا الاستئذان وبيكون حتى من أهل البيت زي والدتك أو أختك سأل رجل حزيفة رضي الله عنه أستأذن على أمي قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره وأيضا ادخل بلطف زي مثلا أنت داخل بيتك أو بيت صاحبك تغد الطرف وتخفض من صوتك الحذاء الحزاء وتضعف مكانه والتيل عنهم أسر الطريق زي الطين مثلا وأيضا أن تجعل للبيت نصيب من الضائم زي بلاوت القرآن وصلاة النفلة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بتخلي بالك من شوية مخالفات شرعية في بي زي تعليق الصور الشخصية وصور المغنيين وايضا التماثيل وكذلك الكلاب غير كلاب الحراسة والصيد لان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب او صورة او تماثيل اما الصور اللي على الفرش وملايات السرير او اي صور ممتهنة فيها جائزة ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا الاناء واوكيه السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وضاء لا يمر باناء ليس عليه طاء او سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء